يعاني خلاص ما فيها مل تنسى تداوي للجروح معنى كلامك أت كل و الظهر سير وروح ويعاني خلاص ما فيها مل تنسى تداوي للجروح معنى كلامك كتكل وفضها سير وروح يعني دموعي حسرتي بالنسبة لك ما تعني شيء هندفع عينك عشرتي ما صرت عندك أزوجي يعني دموعي حسرتي بالنسبة لك ما تعني شيء هندفع عينك عشرتي ما صرت عندك اسوأ شيء ما تدري وش سويت بي أتعبتني وضعت أبي صرت أستحي إني أقول أنك حبيبي وصاحبي ما تدري وش سويت بي أتعبتني وضعت عبي صرت أستحي إني أقول أنك حبيبي وصاحبي وصلت نفسي للعنى وما يحق لي أشرح عليك أشرح على حظي أنا اللي رماني بين يديك وصلت نفسي للعنى وما يحق لي أشرى عليه أشرى على حظي أنا اللي رماني بين يديك تدري القهر وأكبر قهر لا صرت فاقد لك عمور وأنا انتهى عمري معاك ما هي سنا ولا شحر تدري القهار واكبر قهار لا صرت فاقد لك عمر وانتهى عمري معك ما هي سنا ولا شحر ولنت قلبك حبني تبيني قاد ما أنا يا للأسف خدعتني قل لي أنا وش سويت فيه ظنيت قلبك حبني تبيني قاد ما أنا يا للأسف خدعتني قل لي أنا وش سويت فيه ويعني خلاص ما فيها مل تنسى تداوي للجروح معنى كلامك وفي وفضها سير وروح ويعني خلاص ما فيها مل تنسى تداوي للجروح معنى كلامك أتكل وفضها سير ورغو